アシャドウェアラスソラーテ a アラファレラー قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا ا س ت ت ق ي م و ا صفوفكم وتراصوا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 افبتسم ل ا ل ح د ي ث أ ن ت م من د ه و و ن ت ج ع ل و ن ر ز ق ك م أ ن ك تكذبون م و ف ل ل ا إذا ب ل غ ت ا ل ح ل ق و م و أ ن ت من رب العالمين ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين الله الله أكبر سمع اكبر ل ل لمن ولك ه حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 فنزل موسوعه ن حميم ت ص ل ي ي ة ج ح النابلسي ه حق ق ا ل ي ي ف ل ل ع ل ي م ا ل ل ه أكبر ا ل ل ا م ي ه